وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَّةٍ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته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 لدين الله أقول هذا الكلام لأن هناك أصوات لبعض المغفلين الذين وقفوا يقولون هذا الرجل وهو لا يستحق هذه الكلمة قد قدم لمصر ماذا قدم هذا الطاغيه لمصر قدم سجونا وقدم ظلما وقدم عذابا للشباب اكل اموال الناس بالباطل اما كان يعلم ما يحدث في مصر حتى يتبرا منه الان اما كان يعلم هذا اما كان يعلم ان هناك من ياكل اموال الناس بالباطل اما كان يعلم هذا انا وقفت لاقول رايي ما اكملت كلامي ولم ينتهي رايي حتى النهايه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 في وزاره الداخليه في مدينه نصر وفي لظغل اقسم بالله وانا اقسم على هذا يمين في بيت الله سيحاسبني عليه ربي يوم الدين احضر شبل جعلوه ياكل صرصارا ما بيننا عشره ايام يتقيا يتقيا عشرة ايام احد الشباب وهو يعذب قال يا رب قال له ضابط امن الدوله خلي ربنا ينفعك تلك هي حكومة مبارك التي يدافع عنها هذا هو مبارك الذي يريده الشعب الذي يبقى عشرات مئات من الشباب في السجون مزق. وانتهكت اعراضهم وانتهكت اعراضهم الكهرباء التي احرقت جلودهم والصياط التي مزقت اجسادهم هؤلاء الاخوة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 الا يخرجنا صوت وان نسبح بحمدك لن نكون مسبحين بحمد احد ونقولها بملئ فيه ونقولها بملئ فيه هذا طاغيه هذا ظالم يا اخي سبحان الله رباني الكريم تحدث عن مصر وعن فراعين مصر ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فلتق استخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين قال سبحانه وتعالى فاسق الناس قبل ان يفسق من يحكم لماذا كنت تسمع او ترى ظالما يستشري في ظلمه ولا تاخذ على يده انت محاسب بين يدي الله وستحاسب قبله وستحاسب قبله ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ناخذ على يد من على يد الظالم ان نأخذ على يد الظالم خرج الطائفه يا اخي يوم قالت لا واخذت على يده كانت النتيجه انه تبر من سملهم وكبره. وكبرهم من الذي كبر عز ومن الذي سمله من الذي يا اخي فكروا بعقولكم عز من اللي كبروا وسملوا خليه يسرع الشعر هل كان هذا بعيدا عن سمع مبارك هل هذا كان بعيدا عن سمعه هو الذي كبره وسمله جان الشرطه الذي استزل الشعب واهان الناس واقتحم البيوت في انصاف الليالي من الذي سمله ومن الذي كبره الان يعود الى شعار الشرطه في خدمه الشعب لكم طلبنا هذا وقلنا هذا لماذا لم يحدث هذا لماذا لم يحدث هذا اقولها بملء فيه ما حدث هذا الا حينما خرج الطائفه من الناس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 هذا حدث وأقولها بملء فيه هذه عداله مبارك وهذا هو الشباب الذي يحسون عليه إذا وزارة الداخلية في مدينة مصر أقسم بالله شباب ملقى على الأرض على الأرض قرابة العام مغمض العينين درجة ان الأنوف قطعت من الغمامة مغمض العينين, مغمض العينين. مكلبش اليدين غير مسموح ولا واحد منهم وقيت لك شهرا كاملا غير مسموح لنا بدخول دورة المياه غير مرتين في اليوم الوضوء غير مسموح لك انك تفك الغمامه والويل لك قل لو لا يجوز لا يجوز يا أخي لا يجوز قل لا يمسح عليه شوفش العورة هنا العين العورة هنا العين يجرد الشب من ملابسه ويكاهر في أعضاء تلاسولي ويحرق جلده والله هذا يحدث في وزاره الداخلية في مدينة ناصر والله هذا يحدث والله هذا أنا جربته لا أقول حكي يا لي هذا يحدث طلب مني أن أشي ببعض الشباب كل أسماء وفتدي نفسي لا أعرف لا أعرف أحضروا ولدي هذا الذي يجلس أمامكم وقال لي اما ان تتكلم وإما أن أمزقه أمامك وهو جالس الآن هو جالس الآن ان امزقه امامك وصرت وقلت له انت ظالم ولن يحكمك اظلم منك كانت النتيجة انني انقيت عاما كاملا هذا الكلب الذي يتكلم ويقول فتا ولا يتكلم افتح يا اخي هذا ما هذا الكلب هؤلاء الكلاب الذين يحكمون منك. هذا الشرط ما ذنبه وما جريراته ان يمزق ابني امام عيني وسلوه كهرباء التي اكلت من جسده حتى يتكلم ابوه ويوشي باحدكم هؤلاء الكلاب الذين يسبحون بحمد هذا الكلب واقولها بملئ فيه هؤلاء الكلاب الذين يسبحون بحمد هذا الكلب لا يعرفون ما يدري وماذا يحدث للشباب وماذا يحدث شباب بوري حتى اصيبت بالشلل علقت في يديها والله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 سرق هذا الشعب قال يقول لك لغة التي لا حتى من إضاءة المسجد قل كيف على خفيفين هنا مش عبيع عمي حتى يصالي ايه يا اخي رفع الخوف اتقو الله رفع الخوف خلوا خوفكم من ربنا خلوا خوفكم من ربنا خلوا خوفكم من ربنا انا ضربت وعذبت والله الذي لا اله إلا هو مزقوني ضربت وعزبت وماذا كانت النتيجة الآن على الحق كنت أقول لشباب في السجول والله إن الحق ومذاقت وما ضاقت إلا ما فرجت ومذاقت ضاقت إلا ما فرجت لا أريد منكم بعد اليوم ان تتكلموا بهذه اللغة التي سمعناها الآن سيحن خاتين أصبع جران إيه جران, جران أكثر من الجريلة جران اكثر أكثر من الجريلة جلنا بتام ما تقدمه باك ثلاثة أحد ولا أخذ ليه قد ماذا قدم لهذا الشعب قدم لهذا الشعب محاربه النقاب والتهكم باللحه ماذا قدم قدم مزيدا من السجون في هاد النوترون وفي غير هذا النترون ماذا قدم قدم وزارة داخلية مبنية بالاسمنت والخرصانة وسنديد تحت الأرض والله شفنا فيه هلوين وما زال حتى الآن شباب من خير شباب مصر حتى الآن ماذا قدم مزارة والله كنا في لظغل دخل علينا مجموعة من الشيشان الذين هاجروا نصيا بشعياتها وجاءوا إلى بلد الأزهر حتى تعلموا القرآن ويحفظوه وحتى تعلموا لغة القرآن دج بهم مبارك إلى السجون ثم أسلمهم للروس ثم أسلمهم للروس هذا ما يقدمه مبارك حتى للشباب غير المصري الذي يريد دينا ويريد إسلاما اقسم بالله كان معنا في لزغلي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 تقدم تظلما للمحكمه المحكمه قضاة يقولون نحترم تصدر حكم ما هو هذا الحكم هذا الحكم انك مظلوم وتدخليها ظلمات ويفرج عنك يجي الحكم للسجن مفروض السجل في ظل ديمقراطيتك المباركه اللي بحترم القضاء والقانون يفتح الباب ويقول لي جارت مع السلامه ساقول لكم التفاصيل بحاجه في ريحه صلوا مع الجواب وابعثوك للازغلي يكتب في الجواب سيد مدير مباحث امدا وكل لفظه تم الافراج قضائيا عن زيد وعبيده وعبد الله عبدالله اعتقال الداخليه الظالم فليفرج عنه وبعدين يكتب لهم ايه من سيادتكم اتمام اجراءات الافراج رسابوا بي الى مقبره لازغلي لا تقابلوا فيها احدا غير مصرح بدخول طعام غير مصرح بدخول جرائم غير مصرح بسماع راديو مقدرة, مقدرة يصل العدد فيها احيانا الى 60 نفس ويانا يتحمل اكثر من 30 نفس والله نقصه بالشبر كل اخ لي شبر ينام فيه لي شبر ينام فيه بس كتحمل بعضنا بعض وبعدين يرميك 20 30 50 يوم وبعدين يروح مطلع لك الجواب اعتقال تاني يكتب فيه ايه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 افراج استك وتقعد كده معنا معتقلين بقالهم 17 سنة 17 سنة اعتقال اسألوا طريق الزمر طريق الزمر الراجل واخد حكم 15 سنة من 81 تقرب سالة كان لساعة في سجن حد النهار وهم باعتقال اللي اليتكال وهي دي مصر وهي دي الحريات وهذا اللي بيقدمه مبارك للشعب المصر بتقدم لكم ايه انا عايز واحد يجي يقول لي قدم لنا ايه ورا الضرب الجويه يا ابني دي بايد عيالنا الضرب الجويه دي الراجل قاعد في غرفه عمليات اللي مات واللي ضحى ابنك وابني واخوك واخويا وسبعين هم دول ضحوا بدماءهم هم دول اللي هم جابوا مصر هم دول اللي جابوا مصر مش اللاعبين في الغوره بيحركوهم واقف قد يخلعوه هم دول اللي جابوا مصر اللي دفع الثمن اللي دفع الثمن اللي دفع الثمن ياخي ياخي يا اخي انا نادي الناس اللي بتتكلم دي يعني عايشة فين؟ عايشة فين؟ ما بتشوفش ما بتسمعش ده باعترافه ان ايه دي سرع البلد سرعها في ظل مين؟ ومين اللي كبرها؟ باعترافه في ظلم من اللي عمل الظلم؟ من اللي عمل الظلم؟ من اللي خلى شرطة في الشارع تديك على اعفاق وترميك للسجن؟ ومن اللي خلىهم يخشوا بويتك الشعب 2 و 3 بالليل؟ مين؟ مين؟ من فوق بقى يا اخي وسابت علينا يا اخي ان ربنا يركز فوق عذاب الذين ظلموا ساعتها تقول ايه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فوق عذاب الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اي ظلم يوسف عليه يا اخي يقولوا احنا بنحبه والله اقول كلمه واحده بس ربنا احشرك معه ربنا احشرك معه ولا ما اقبلش كلام من عندي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء يحشر معه من احب كل اللي بيحبه ربنا يحشره معه ربنا يحشره معه بس يا اخي يا اخي, أخي. ده امر ابن عبد العزيز عندي الوفاء بكر قلوا له يعني لما تبكي وانت الذي عدلت مع الناس قال لو ظلمت واحدا واحدا لدخلت فيه النار حسيت بعد ظلم كم واحد ها ربنا يحشرك مع اللي بتحبه بقولها فيني فيه ربنا احشرك مع اللي بتحبه انا بولاد جميل اللي فيه اهو جميل اللي فيه أو. لو ظلمت واحدا قلك هيعمل ايه اصله مش عارف يبقى احمق ما باكلش مصر ازاي لو انت عارف يبقى ظالم ولو انت مش عارف يبقى مغضبا يا اخي عمر بن الخطاب قال كلمه فلو تعثرت بغله في العراق عمر قاعد في المدينه في المدينه قال لو تعثرت بغله في العراق لا سأل الله عنها يوم القيامه عمر لما لم تمهد له الطريق باغله مش شباب بيتقتل والذبح في السجون مش شباب بتنتهك كرامته مش شباب بتمتهك كرامته كرامته لا مش شباب بتغتلى أحلامه مش بلد بتسرق باغله ربنا يسأل عنها عمر عمر امالي بغل دول ربنا شمال عن ايه وايه وايه وايه وايه وايه يطلع شط شافنا نحن نحبه مبارك. ربنا يحشركم معاه وربنا يحشركم معاه وبقولها بملئ فيه والله وبقولها بملئ فيه والله والله وبعدين اول ما ضحى ضحى بكلابه بكلاب والمشالوه ضحى ذير دخله اللي كان شايله عجل اللي كان بيسرق له ضحى بيهم ده شيء قالوا القران يا ابني ده شيء قاله القرآن اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولذلك هم دلوقتي يتملوا كمان لو يخزؤوا وكلوا يخزؤوا بعضا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا اسمع كذلك يريهم الله أعمى لهم حصارات عليهم حصارات عليهم بيتحصار بيتحصار لو قعدت تتكلم عن الظلم والبغي واللي بيجرى واللي بيحصل مسألة يندى لها الجبين لكن عندنا ناس لما تقول لكم عباد كروش تأس عبد الضرهم وعبد الضرهم عبد الضرهم وضرهم عبد, عبد الكرش مش مهم دام بيأكل غير تظلم غير تسرق هو نفسه بيتسرق المهم ان هو بيأكل بيأكل يأكلون ويتمتعون كما تأكلوا الانعام والنار مثوى لهم ان شاء الله ان شاء الله خير. طبعا مش قضيه بطني مش قضيه قتل مش قضيه كلش قضيه خيرش قضية, قضيه حق اللغه اللي انا سمعتها الان اللي انا اتمنى الا اسمعها بعد ذلك اللي قاعدين تقولي انك تعلموك ده بيعلموك الكرامه انك ما تقولش انا خايف واقفل مش عايزين لا يا بابا لا يا بابا لا يا بابا ما هو دا اللي ودله في داهيه ما دافع استخفق وما هو نعم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 ربنا ارساله توجه الى قوم نوحا الى قوم شعيبا الى قوم هودا الى قوم الا ماصر ربنا الف الى فرعون لان شعباب ملوش لازمه ملوش لازمه ملوش ما لازم مال لا اريكم الا مره بس بس اللي هيشوف ما هيشوفوه اللي هيشوف هم هيشوفوه ده مش حاصل ده مش حاصل يرضى عن اسرائيل اعلموا اللي بيسبب حمد لحد الوقت بيطلع يسبب حمد والله لسه شاك حمد الحمد لله تعد الوقت بيسبع بعام دمار يطلع الإعلام تبقى إسرائيل بنت ستين كان بصوت من إسرائيل يبقى لازم نطبع معاه العلاقات و الحوار عن حوام الأديان هو كان ما قريكم إلا ما بلد الوحيد اللي أنبياءها خطبوه حكيمه ما خطبوه الشعباه إذا كلام القرطبه مش كلام مش كلام تعالى بقى حتة تان يجي القرطبه مفصلة سورة يوسف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 اكثر عدلا من مبارك وبقولها بملء فيه وبحلف عليها يمين بالله اكثر عدلا منه. ليه والله وسعيد بن جبالي قال الحجاج بن يوسف الصقف حجاج لما ذهب اللي وناكل به ووقف سعيد بن جبالي يقول كلمة حق بطمت الحجاج مني وقاضرة قاعد حواليه كلهم ماذا طروا قالوا اقتل لا بيحصل دلوقتي لا بيحصل دلوقتي تقول كلمة حق البطالة تقول لك ناكل احبس اعتاق الموت يالله يالله فالبطانه بتقول اختل فالحجاج لما سمع هذه الكلمه وسمعها سعي سعيد سعيد ابتسم الحجاج بيساله يعني ليه بتبتسم قالوا اخي يعني بطانه اخيك لا هي افضل من بطانتك بطانه اخيك لا هي افضل من بطانتك فالحجاج اندهش اي اخوي اي اخوي محمد ام الازهر قال لا اخوك فرعون بطانه فرعون لما سالهم عن موسى قالوا ارجع ارجع يا اخي اجلوا لما نسمع ايه حجاته اخاه ونجيب الحجه والحجه بطلت فرعون بطلت حصن مبارك فيها ارجع اسمع حجتنا انا طلبت ان شيخ الازهر والله طلبت هذا ان شيخ الازهر والمفتي ورئيس الجامعه يقعدوا قدامي في المضره علنيه لنرى نحن على حق ام هم على حق حطيت في السجن سنتين سنتين اللي هم من 2006 ل 2008 ل 2008 وفي 2010 حطيت في السجن عشان اتطلب مني ان انا اتكلم عن بعض الشباب اقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان معرفش معرفش ومش هقول نكل لبيل ولا الكلب ولدي امامي علشان اقول هي دي العداله هي دي الديمقراطيه هو ده حطي اللي بيقولوا بالهيبك يا اللي الله يحرقه ويحرقه هي دي هو ده اللي امن بيحافظ على زمان مصر ايوه زمان بس كلكم وعائلتكم لامين للدوله وعارفين وبالله اتخذ المكاتب وتهزق وتعال وتشتموا الضباب وانتوا عارفين وانتوا عارفين يا لا بيحترموا كبير ولا مسن ولا والله كان معانا واحد مزغلي 67 سنه 67 سنه ما رحموك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب يا اخي معانا مشلول والله جايبين مشلول على كرسي اقسم بالله مسلول على كرسي بقول لهم يعني يعني لذلك مشلول بقول له ايه يعني أشلف لك شغال موابطاً فلسطين كان مشلول وقا على كرسي ايه المشكلة يا ايه المشكلة مشلول هي دي العدالة هو ده اللي بقدمه حسن لمصر اللي قاعدين يتكلمه قدم لمصر قدم لك ايه قدم لك ايه قدي قول ل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 قال لك يعني رب الله وكان بيحوش من مصروف عشان سد الديون <تصفيق> 12 مليار يا ولاد الحرامية 12 مليار مليار هيقدمه الجوانبه باقر سد الديون باقر 12 مليار ليه من, ايه؟ كل من اين كل ده من كل ده من من دمي ومن دمك من دمي ومن دمك كل ده من دمي ومن دمك يا اخي يا اخي يا اخي القلب مفعل واللي شفت أنا خاصة في السنة دي كتير كثير هاوي انبير عيني هاوي انبير صلب كان عالي هاوي هاوي هاوي يا اخي داخل اخ والله ولا بحلت اي ملاك ولا في بيت ربنا ولا في بيت ربنا داخل على ظابط قبل دار عايز يستهل في قلبه فبيقول له هولي ليس قال اخوك شعراوي من جماعة الخروف سبيل الله خلو احط امك اخوك حمزاوي ابو لاهب عشرين سنة صبدا عن سبيل الله شوف الكلاب شوف بالكلاب شوف الكلاب شوف الكلاب شوف اللغه شوف اللغه شوف اللغه, شوف اللغة اللي احنا عمالين نسمعها ايه ده ايه ده في ده معايا يقول لي صاحي فرج هد هد انتوا انتوا حررتوا 73 ازاي؟ الناس اللي دي نعمس ايه الولع فيها ايه؟ ولع فيها؟ ولا نلع فيها ولا لا ايه؟ ولع فيها ولا نعمل ايه؟ شال والله شال وصارت كده طول الاهرام عندكم عشرت خبر في يوم من الايام عن مسلم البوسله والهرس خبر ده دا بحفظ بيهم خفضت عنه جمعه خفضت عنه جمعه بس كيف خفضت عنه جمعه انه خمسين كلب صغري اعتادوا على امراه مسلمه لحد ما فجروها رحمه ماتت وخدوا ابنها عنده خمس سنين لعبوا بدماغه الكوره انا سالت الكلب اللي كان بيسمي نفسه ملك في وزاره الداخليه ولي نكل بيه و اراضي ان ينكل بولدي امامه قلت له كده قلت مين اللي هيسال خدوا طفلاه عنده خمس سنين قطعوا رقبته وقعدوا يلعوا بيه الكوره وسوالت المسعف قال لي كده قلت له بالله عليك راح متاكد يقول لي مباحث أمن امن الدول صار يا عم اشربه اشربه ده انتوا من ربنا ده انتوا من ربنا يا وليكم ربنا اسمعوا نفسي في اللي بيقولوا بحبك في بلدك مع الشباب اللي اللي خرج هرب من المعتقلات ده قوموا معهم اسمعوا اسمعوا اللي كان بيحصلوه، اسمعوا كان بيحصلوه، يا راجل يا راجل ده احنا كانوا يسمحولنا لنا في في السجون انا كنت قاعد بزعبه ونفس واحد, واحد يقول لي غير كده ينظروني على الهوام حد واحد يقول لي غير كده حد واحد يقول لي غير كده يسمع قولك هدوم ويسمع لك ان تدخل اجهزة كهربائية ويعودوا خلونا نسمة نسمة نسمة نسمة في كل حال وبعد ما يحسوا ان احنا خلاص امتلعنا ساعة خمسة صباحا تخش عليك جحافل المصالح اللي احنا كنا نسميها لها المفسدة حرامية حسن وهو أدخلين على الزلازل مجردينها من كل حاجة ينهبوا أكلنا ولبسنا وشربنا والله إلا لا إله إلا هو دخلوا علينا في رمضان الطمر اللي بناكلوا بنفطر عليه خدوه خدوه وبعدين تبيعوا الدخلية بمزاد علني عشان يتحط في بيوب كلاب الدخلية ما كانش فيكو أهالي بتروح تزور أولادها كانش فيكو ناس معتقة لو الكلام ده كل دي هو ده اللي بيقدموا مبارك لمصر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 فقال لي احد المشايخ بقول لي اسمه الشيخ بدر ابو زكريا قال له انا عايز اشوف ال انا عايش بالدكتور الدكتور ده عنده كم سنة سنه الكلام ده في سنه 93 اول سنه اطلت فيها بسبب الشريط ده وشريط توقفات مع احداث فلما رحت له قال لي مشفق عليك مشفق عليا لي قال لي اه اللي انت بتقول ده خطير وهتدفع ثمنه كتير طب ومال ولا ايه لا انا ابن بلد انا عارف ان انا هدفع ثمنه ما انا الا انا هدفع ثمنه مش هم ابني ولا لا اهم حاجه حاقف بينانا له ايه قدر ربنا اقول له ايه اقول له ايه شوف ظلم اسكانت عليه اقول له ايه اقول له ايه اللا دي ما فكراش في الحقوب بينادع اله اقول له ايه فاقولت الله انا بعمل لله قال لي بس دي اهم حاج لان لو حاطت في دماغك امر راجل والله لو حاطت في دماغك ان حد من الشعب ده هو جنبك لا توديع منهم قال لي في حد كان بيحضر ناس قال بيحضرو لي قلت له لا قال لي لما اتخذت عملوا ايه لو كانوا ذبابا لا طمينا، لو دبان زن زعلان عشان كشك كانوا هزوا البلد لكن ما عصروش دبان فوزي تاخد وتنكل بيه وتضرب وتهتك وبقولها بملي فين اللي مكتوب في مسجد التوحيد اسمعوا من الوبان اللي شافوا في وزاره الداخليه وفي الازاله في الدور الثاني والرابع اسمعوا منه اتكعرد وتكهرب وتمربط وتمعت كرام هو الشيخ ناشئت الملايين والالاف اللي كانوا بيصلوا الله عملوا ايه اتعلموا تقولوا لا اتعلموا تبقوا رجاله راشد انت ابو من منين يا اخي قالوا له بكر لو راينا فيك اوجهنا اللي قوامناه بيشوفين قالوها ابو بكر لا بكر توقف في الشارع ما تقول العمر استاق الله يا عمر مش قادرين نقول مش قادرين نقول تقولوا اتق الله ثاني يوم نبقى في السجن الناس بتتفرج عادي والشباب واقف مكتوف الايد وييجوا ياخدوه بقى وياخدوا غيره ايه اللي جربوه ده جربوا ده طلع بعض الشباب وجربوه مرة يقولوا لا ايه اللي حصل الفوضى الاخذه على ادي الظالم ربنا ما بيبقاش مع الولايه ان الله على يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم مش مع الولايه مش مع الولايه فبقول لكم بملئ فيه اهو اتعلموا تقولوا لا اتعلموا تقفوا قدام الظل شوف اخ ليك بيتاخد ننزل كلنا ومش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 هو ده لا هتاقف دي ما ينادي له. هو ده الاشكال اللي دي ينبغي ان في الشن من وصلنا كلام الواطن اللي وطان ده ما ينفعش الكارة اللي في مدال التعريض هو المفروض بكون دافع عنه، يا اخي ده بغي عليهم وربنا هل فقاتلوا اللاتي تبغي وما هم عملهم اعمل حدا ولا اعتدي عليهم عشان المفروض ما جنبهم وندفع عنهم البغي اللي عملونا كرامة وطلعونا حس اللي كشفوا الحرمية اللي بيانو ضال ال ال ال والدوله اعترفت بينا الشحنه اعترفوا لك اصل لو هيمشي هنعمل ايه يا اخي ربنا خده بكره الصبح مات هتعمل ايه خلاص حياتك بقت مرهونه بيه لسه اخونا خطيب الجمعه جزاه الله خيرا انك خلي تعمقك بالله يا اخي واعمل بكره الصبح ها ايه اللي هيحصل مش هنلاقي ناكل مش هنعيش ما هو ده اللي نكحوا فيه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 حق ده لازم تعرفوه فوق بقى ده كلام لازم تسمعوه عشان نتغير لان طول ما احنا بالصوره دي عمرنا ما نتغير لا في حق لازم نقوله واللي بيقول لي خاف عليك يا عم انا عايز ابقى صاحب بس حق بينادي لا هقول ان انا وقفت ما اجي اروح انا قلت كلمه حق يا اخواني اعمل اخبارها من يفوضها وانا اول واحد يا اخي النبي قال لا يكونن احدكم امع بطلوا تبقوا امع بطلوا تنموا امع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 30 سنة بتتحكموا في قانون طوارئ. ده في ده فانهي شعب ده 30 سنة قانون طوارئ الحد دلوقتي مش عايز الغير 30 سنة بتتحكموا في قانون طوارئ. تسقط أموالك وتقطع عن بيادك وفيش عدم احترام القضاء يا اخي القضاء يوم ما طلق اقترض وقال كلمته ضرب القضاء بالجزمة بالشارع قضاء القضاء اللي بيحترموه قضاء اللي بيحترموه ولذلك لو سأل وكيل النياب تحترم القانون والدسور وتلع لو. كن الشعارات وال... والكلام احنا ما شفنا إلا فجر إلا نايل من ديننا وت... وتهاكم بالإسلام والتهمني الإسلام بانه ما ينفعش ده كلام سيبعناف في ظل هذا الطاغيه دين ربنا ما عادش ينفع وخايف منه ومش خايف من اللي خلقت يا أكرام لا لكن ما تسمعش هذا الكلام عن دينك ما تسمعوش الإسلام نفسه مش المسلمين والله الاسلام بيتهان بيتهان في هذا البلد الإسلام بيتهان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 عيب عليك ناس وريقه دماءهم عشان تبقى انت حر وليك كرامة عشان هتبقى انت حر وليه الكرامه لما تيجي تتخلى عنهم والله يا ويلك من الله وأنا بحلف بالله والله يا ويلك من الله ولذلك أنا يعني في حاجات الواحد بيسمعها ازاي يسمعها وبيشوفها وبيدايق حتى من بعض المشاخه ما تنفعش ما تنفعش لا شيخ لا ضروري يطلع يخطب في الناس شيخ محمد حسان امبارح اخ وحبيب وصديق كل حاجه ما عجبنيش ده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 سألوني الشباب اللي تحرق أعباء الثلاثة ولاي؟ اللي عليه حتى اللي, اللي والله مسنين وشيوخ بيتعمل فيهم هذا. والله الذي لا إله إلا هو. هلا قل لك معلومة عن نفسك. كلب في بفغرد لكن لما لما فيش فائدة لا ما فيش فائدة مش هقولك مع رابش. بترابش. هلا طب ليه تبعك أسلوب خالص؟ من ملابسكم. كاتفوني وغمولي عيني وفي الاخر جاب لي دولك الدول دي قال لك كهربائيه صاعقه لي صوته وبعدين نظر العضو الرسول بتاعي بس عبدك معايا قلت له قال لي انت محتاجه ادي الكلاب ادي حريه مبارك ادي حريه مبارك ادي حريه مبارك مش عايز اقولك واقولك واقول في شباب خارج بايز مش نافع مش نافع ويجي واحد يقولك لك مش مبارك ربنا يحشرك معاه وياخذك ويخذل اتكلموا في ده مهازل يا ابني اهالي بتروح عشان تشوفي عالة طاقت ده بالسجون بتنتهك وبتهال وبتهال معك واحد عدوار اقول سيد مصطفى يوم بجيت تزور لي اللي درالك وقفت عملت ايه بره ناس بتتهان وتنتهن كرمط على ايد كلاب سمنهم مين سمنهم حسن اللي بالحبة كحسن كلاب اللي قاعدين اللي لانهم ما شافوش حاج لكن مش مهم عنده ده في دين مش مهم عنده بس في عدالة هما ما عندهم فيه حريه شو هما عندهم اللي يرفع الظلم شو هما عنده اي حاجه المهم احنا مصالحنا وقفت ومش لاقيين ناكل مش لاقيين نياش يا اخي جوع شهر بس خد حقك بعد كده مدى الحياه خد هقعد بعد كده مدى الحياه مش قادر جوع شهر بطلوا طولنا تحكم فين جوع شهر عشان تعيش راجل عمرك الباقي كفايه قال النهارده يقول لك اصله بالشوارب بس بقى بعد الريج ب... نائب جمهورية ما انت 30 سنه بنقول لك ده 30 سنه كانش واخد باله يا عيل الطيبين اللي بيحبوه اللي عشان ما كانش واخد باله ما كانش واخد باله اه ما كانش واخد باله صحقوا على نفسكم ولا علينا صحقوا على مين يا اخي العربية قناه العربية بالامس زاعت صورة لسيارة شرطة دخلت تدهس الشباب تحت رجليها ما بيجيبش حاجه من بيوتك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 اسالوا الشيخ أحمد أبو الفتح في مساكن ايديا اخوه اللي مات على شدره وكده من جراء عجيب الكلب ده ليه وترمى أحمد أبو الفتح أربع سنين في السجن لحد ما قضيت الضابط ده خلصت وتقال له هو خارج لو فتحت بقك هتحصله واهل هذا المقتول مقتول عن ابنهم الحي اللي اسمه سامح تحطل في المعتقله أربع سنين عشان يساوموا عليه اهله اتنازلوا عن القضيه اما الحيه هيحصل الميت دي ديمقراطيه هذه العداله دي العداله الشايب الشيخ عيد وده كان معايا بقى في سجن ابو زعبل جابولنا الشيخ عيد ده في يوم الايام حط في زنزانه انفرادي مقفول عليه ممنوع حد يكلمه حراسه عليه ليه شاهد اخ بيقتل وما سمحولوش انه يخرج لما ضابط عاد قال له شفت ايه قال له شفت حاجة حاجه واحد قال له ازمه ومات قال له بس خليك على الكلمتين دول اما تحصلوا مع السلامة مع السلامة بترمى الشيخ عيد سبع ثمان معانا في زنزانه تعفن فيها لحد ما عملنا الصورة جواستجنع عشان يرشن هاتش كلمه ناس بتموت ودم رخيص واتقالت لي انا والله لما جابوا ابنه قدامي وهو واعده عشان يضربوه حصلت لي صور قلت ظالم وغشوم وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. رحمة الله برا وقال لي بص يا جعش يا من الاخر انت راجل عندك 51 سنة في النهايه هتموت في ايدينا تكلموا لي اي عاجل هتجي بيها نفسك رب يا عم اموت قلت له موت ما انا عزب شهيد، قال لي شهيد ايه اللي بيموت عندنا الم... والله كده اللي بيموت عندنا بيتحط في قفه ويترمي في الصحراء ملوش لازم وكلبه راح فادي عدلة مبارك، رؤل اللي خارجين يقولوا بالحبه كان مباركة حد مين يا ابني حد مين عشرين سنه لا امر ضعيتي لتنظيم مسلح ولا ايه اغلاط في كل الخضيات اللي انا باقف على هذا المنبر وبرق زمتي بينها اللي اقول كلمة حق اقول كلمة حق عملت ايه اقول المسكين ده عمل ايه وغير وغيره وغير و... مشكلمش على ابني شباب زيه والله والله ما علم سجن ابو زعبة سنه سنة والسعتاشر سنة بقول للظبط ده صغيرين قال ايه يتربجوا السجود يتربجوا السجود اكبار وسمو، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ البضايع ادم بقى خيف كده؟ مين اللي وصلنا لا احنا اللي من نفسنا؟ بقول في مين اللي فيه اهو احنا نفسنا مش هبقى كرامة كرامه ومش هبقى وجود لما نتغير نبطل اللغه اللي بنسمعها دي اصل خايف وخليني في حالي واصلبه ياخدوني واصلب مش عارف لا يا حبيب لا بعد كده اللي بيجي تقوم بالجلد فضلت ما عملوا ايه؟ جري وزكي لا عايزين نقاله عايزين ناس تتعلم تقول لا تعلموا تقولوا لا هي الشباب عايز مني ايه؟, ايه المطلوب مننا مطلوب منكم تعلموا تقول لا تعلموا تقول لا مطلوب منكم تحموا اخوانكم البلد التحدي اللي دفعوا عنهم اللي, اللي, اللي, اللي دفعوا دمهم عشان يوصلوكوا للي انتوا فيه عشان ينجوا البلد من واحد كان مفترسا وبلعها هو واهله واللي خلفوه على ضيقه صفات الشريف وبتاع مجلس الشعب وعز وغيره وغيره وغيره وغيره من البلد وليه لسه برضه قاسمين على انفاسها ومش عايزين يشبوها سيبوا ايه فرخة عم الحاج زق اب ماسكه فيها فرخه وزق اب ماسكه فيها في اعتبر نفسك موت اعتبر نفسك موت قالك شال ربنا يشيل قالك شال ايه لا يا هتقرب ولا في غيرك ولا في غيرك ولا في غيرك الكلام اللي تسمعوه عباد البطون وعباد الكروش اصل حله واقف اصل ميوه. نعزذنو وقف شهر واثنين بس في النهاية نعيش بعد كده عندنا دين وعندنا كرامة وهنا بقعد ثلاث سنين في شعب ابو طالب وبعد كده بقى في دين وإسلام لو كانوا تنازلوا بعد اول شهر لو كانوا تنازلوا بعد اول سنة والله ما كانش الإسلام مصل لنا ولا كان بقى فيه اسلام ولا دين ولا حق ولا حق والله لو كانوا تنزلوا. ما تنازلوا مكما تنازلوش لان theater chatter الإسلام جاي ما ينبغي ان تكون تابع له ينبغي ان انت تكون حامل له انت مش تابعه بس انت بتحمله تشيله على الابتك تتري اابتك بس ما تنزلش عن, عن دينك تبعث بين دي الله راجل وعنده كرامة راجل وعنده دين، لكن مش هتقوله يا رب ما انا هعمل ايه ما أنا كنت عايز ريه في العيش يا رب بصنا كنت عايز كيس السكر يا رب بصنا هتقوله ربنا انا هتقول له ايه هتقول له ايه يا اخواننا عايزين لفوق يا اخواننا عايزين لفوق يا اخواننا عايزين ولا شوارع جاية وانا كنت بتمنى انك تسيب الميكروفون عشان اللي بقى طلع اسمع خواريه من اشهاد سمعناها سنين سمعناها سنين دول اللي اتخذوا اربابا من دول الله رب اللي بيحكمه ولذلك انا عبد المأمور الحمد لله ان انت كده لا احنا عبيد لله بقى يا اخويا مش عبد المامور لا لا, لا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 عايزين نحافظ على اخواننا عايزين نحافظ على اخواننا فده ما يمنعش ان انا بقول اهو ان أنا سمعت كلام من من موضوع وزاره انا حاسس في الراجل ده بالصدق ده رايي انا حاسس بالصدق انا حاسس بالصدق انا بقول انا حاسس فيه بالصدق انا بقول احساسي وده برضه رايي ان الراجل ده الحاجه اللي هيجي من وراه خير لكن هيجي من وراه خير هيجي من وراه غيره خير وخير. كذا كذا كذا كذا كذا كذا ايا كان انا بقول لك اهو حافظ على اللي انت فيه بقى ما تتنازلش عنه تعلم تقول لا تعلم لما يخش لك ضابط في الوصف اللي اقتحم عليك بيتك ما دون ارضيفه قلبهم البلكونه تعال انا بقول لك والله أنا اقسمت يمين بالله ولا في بيت ربنا اهو بالله ولا في اللي هيجي بيتي اقسم بالله يا لا يا هو يا موت يا هي كده تعودوا بقى ما يخشكم في صاص الليالي واللي ينساكم اعراضكم واللي ينساكم أعراضك عروبكم تعودوا يقولوا لا تعودوا متبوش لقمة سائغه في يد الكلاب في انت لا ولا مطاجي انت راجل بتقول كلمه حق اللي مش عايزك تقول كلمه حق يبقى خاين لله وللرسول وخلي كل القيم والاعراض كانوا هم بيطلبوا ان يبقى فيه كلمه حق كانوا بيطلبوا ان يبقى فيه حريه انا وقفت دلوقتي بتكلم بكلمه حق والحريه مش قالوا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 انا بقول لكم اهو في خدمتنا احنا معاهم ورايلها خلاص هيجلونا ما لهمش في الجزمه تعلموا تقولوا لا انا والله حزين حزين حزين على العلم اللي حزين على الناس دي انتو فين واللي حصل ده انتوا فين انتوا ما بتكلمش عن نفسي انتو فين واللي حصل لهم ده هتعملوا انتو بيه انتوا موقعكم منه ايه موقعكم منه ايه فتعلموا تقولوا لا تعلموا تقولوا مش علينا تعلموا وفي الاخر بقولوكم لازم نحافظ برضه على البلد دي لتكسير ولا تخريب للي بتخرب في مين ويتكسر في مين كسر حاجته وحاجتك معنى اللي بيدفع السامر معنى اللي بيدفع السامر ده غير مقبول عندنا برضه انا عايزين لتخريب بس هو كلامنا ببعلها و بس يبع الاذاعه لا انا بكمل زينا انا, أنا عايزها كلها كده يا هي كلها كده يا كده فلا بقول اهو لا تخريب ولا تكسير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 ناقشني قدام الناس هو ده اللي بعرفه غير كده لا فلوقف رئيس الوزراء كده قال في حريات من حقيقة كل واحد عبر عن رأيه انا عايز عبر عن رايي انا عايز عن الرأي. ولا قرع هو وكلام في الهوا اللي عايز يخلفني الراي ما بقاش عارف اللي عايز يخلفني الراي يتفضل مشكورا يجي يقعد قدامي يقيم على الحجه بالعقل والدين غير كده مش هقبل اما شغل البلطجه بتاعهم ده ما علينا شغل البلطجه ده يروحوا يعملوه في ميدان التحرير لكن ما يعملوش في المساجد شغل البلطجه ده يعملوه في الشوارع لكن ما يعملوش في مرضى ربنا وبنك مش هعبد من اي سبب انه البلطجه دي بيتربنا ربنا بتعبد ربنا بحجه ومنطق وكلمه حق المنبر ده اتعمل عشان تطلع عليه كلمه حق مش عشان يسدد حمد ببارك ولا عشان يطمن خواطر الناس المنبر ده اتعمل عشان يطلع عليه كلمه حق يوم ما تقول له ما تقولهاش ما فيش خير فيك مش عين فاعك عوزي بايدانا الا <تصفيق> انا مش ما تخاف علي انا خاف عليهم اللي قال لا انا خاف على نفسي قال لا لا الله اللي انا ما بخافش من حد والله اللي ما خافش انا ما عندنا خرجوش في المناطق قلبوا عليهم, عليهم بتوع الحزب الوطني وقلبوا على بعض حزب الوفد اه والقناص والكوبري يا دكتور يعني بقول عندنا في انا بقول اهو احنا وقفنا معبر خلاص بحريه بلاش اقول بدين يا اخي بحر رج ما كنا بنقولهوش بتهجموا النقاب ليه؟ انتوا مش شايفين المتعريه وقلتوا دي حريه ما النقاب وتبقى حريه بسيبوا النقاب وتبقى حريه شو معنى دي اللي مش حريه لابس الكلام انا دلوقتي بعبر بحريه بقى في حريه اه انا بستخدمها بعبر بيه انا لا ولا لبان واحترفت الدين لا يا حبيبي انا عالم غصب عنهم واخد العالميه الازهريه ابو العاص غصب عنهم بتكلم بدين وبشرع وده حقي اللي عايز يخالفني في الراي بدون شغل العربجيه انا تحت امر مسعده اسمع حجيته اما شغل الغوغايه اللي انا بسمعه ده لا هيفرق معايا ولا ياثر معايا ولا يهزني شعر بقول اقبلي فيه اهو وبقول اقبلي فيه ودخلت السجن مره واثنين وثلاثة واخرهم كان اوساخ ومع ذلك واقف قدامكم بكلم برضه ومش عاسكت برضه الى ان القى الله الى ان القى الله وما بخافش من العاب يلن نلق الله واقسم بالله سال بجهاز مباحث امن الدول قلت للصارق انت ظالم واللي بيعاقبك ظالم مش بقولها في عيبي لا قلتها ومالك يسمعني وسامعني بقول ايه قلتها لك قلتها لك واولك كل حد بخافش هيموتني موتني نص إذا جاء لهم لا تاخذون ساعه ولا مش عم بقول نص عم هيطعم عم رز وفي السماء يرزقكم وهيعمل هيعمل لي ايه هعملوا ايه وهيعملوا ايه فانا بقول لكم، اهو انتو عايزين رايي والناس طلبة رايي وطلبة وطلبة ما تتنزلوش عن اللي انتو فيه صام اهلم قلوكوا احراروا وعباروا عن رأيك خلاص اسمع عن نفسك الظلم خلاص واحنا ماشيين على الكلام ده اسمحش لحد يظلمك بعض النهاردة بقول لك اهو ما تسمحش لنفسك تقعد راسك في الطراب بقول لك اهو ما تتعلمش تبقى سلبي وانا مالي يلي وما ليش بقول لك كل ده تسال عنه بلاد الله ما ينفعش ما ينفعش ما تبيعوش اخرتكم الدنيا ما ينفعش ما ينفعش. يوم يجي علم عندك كتان انت بتعمل ايه يبوع انت بتعمل ايه كل ده تسال عنه بلاد الله ما تتنزلوش عن اللي انتو فيه بقولك بلي فيه هو حريتكم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 اللهم حكم فينا دينا اللهم حكم فينا شرعك اللهم ارزقنا العزه في الدنيا والاخره اللهم ارزقنا العزه في الدنيا والاخره اللهم ارزقنا العزه في الدنيا والاخره اللهم ارزقنا العزه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك ان نلقاك ونحن على الاسلام وعلى الحق اللهم انا نسالك ان نلقاك على الاسلام وعلى الحق اللهم ارفع عنا الظلم